الحمد لله وقفة والصلاة والسلام على عائلات الذين اصطفى وعلى التابعين لهم بإحسان إليهم الدين أما بعد ما زلنا مع اللقاءات المثمات به الوصول إلى الأصول من علم الأصول وتوقفنا عند باب المجمل والمبين لكن احنا إن شاء الله سنخالف في الترتيب يعني سنقدم الظاهر والمؤول ثم بعد ذلك المجمل والمبين لكن في بدل الأمر اللفظ معناه. اللفظ إما أن يكون له معنى واحدا فقط لا يحتمل غير هذا المعنى اللفظ إما أن يكون معنى له معنى واحد لا يحتمل غير هذا المعنى هذا العلماء بيسموه النص عزيزي لا يحتمل إلا معنى واحدا كقول النور عز وجل تلك عشرة كاملة هل ممكن حد ييجي يقول لا تسعة لا حداشر لا تسعة نص لا يحتمل إلا معنى واحدا هو وهو العشرة وإياك معايا فهذا العلماء العماء بيقولوا اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا اسمه إيه نص عزيزي اسمه إيه نص نص ده يعني مالوش معنى غير المعنى اللي هو إيه يضل عليه حتى ألا بعض الرلماء قال هو ما يفيد معناه بنفسه ما يفيد معناه بنفسه يعني انت بيفهم معناه من خلال نفسه اللفظ طيب يبقى بنقول بقى اللفظ إن كان لا يحتمل إلا معنا واحدا ده اسمه إيه نص إن كان يحتمل معنا آخر سننظر بقى للمعنى الآخر ده عايزاك إن كان يبقى أنا أقول إيه إن كان يدل على معنا واحد ده اسمه نص طيب يدل على معنياية يدل على معنياية معايزاي طيب إن كان في معنى منهم أظهر من الآخر بنتميه ظاهر النبي صحيح يقول مثلا توضعوا مما متى في النصر كلمة الوضوء هنا إما إنه يكون معناها النظافة وإن أنت تغسل أعضائك وكلام ده وإما يكون معناها الوضوء الشرعي هو أن تغتل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة مع ذا الوضوء اللي هو الوضوء للصلاة يبقى توضع هنا تحتمل كم معنى اتنين صح كده في واحد من المعنيين دول هو أظهر من الآخر اللي هو الوضوء الشرعي أظهر من كونه تفاقر فقط صح كده ده بيسمي له علماء ظاهر تاني اللفظ إن كان لا يحتمل إلا معنا واحدا دسم نص إن كان يحتمل معنيين هو في أحدهما أظهر من الآخر دسم إيه ظاهر ماشي كده طيب إن كان كده الاحتمالين متساويين إحنا قلنا الوضوء،, الوضوء الشرعي التطهر لكن الوضوء الشرعي أظهر من إيه التطهر فيبقى حاجة تانية بقى هو يحتمل اكثر من معنى الا انه لا يظهر في معنى اكثر من الاخر ده بيستمر علماء مجمل عايزين نعرف معناه من دليل شانج معايز زي اقيموا الصلاة طيب اقيموا الصلاة دي احنا عايزين نعرف ازاها نقيموا الصلاة معايز زي طيب إيه والمطلقات يتربطن بانفسهن ثلاثة كروف معنى القرء ايه هل هو الحيض ولا هو الطهر يبقى كلمه القرء هنا تحتمل معنيين مع ازاي الطهر والايه والحيض عشان اقول هي الحيض عايز دليل عشان اقول هي الطهر انا عايز دليل يبقى هي بتحتمل اكثر من معنى مع ازاي كلا المعنيين محتمل بنسميه ده ايه مج مال ماشي كده طيب المجمل ده بيحتاج الى تبيين صح ان ورد التبيين يبقى ده المبين معايا كده طيب الرحمن على العرش استوى استوى معلوم لو حد جه قال معنى استوى دي استوله اقوله بس ده مش ده ظاهر عزي؟ انت كده اولت معنى الكلمة ايه دليلك عد تأول ده؟ عزي؟ يبقى ان كان هيجيب معنى للكلمة ان كان سيأتي بمعنى للكلمة خلاص الظاهر ده بيسمي العلماء الايه؟ المؤول عشان كيح النهاردة بنكلم على دلالة اللفظ على المعنى مش هيطلع عن الخمسة دول اما ان يكون نصا او ظاهرا او مؤولا او مجملا او مبينة ثاني احنا بنقول الكلمة ان كانت لا تحتمل الا معنا واحدا ده بيسمي لعلماء نص كتلك عشرة كاملة هل ممكن تأتي من هذه الكلمة باكثر من معنى تسعة ونص تمانية احدى واشر هي معنى واحد فالعلماء بيسموا المعنى ده الحاجة اللفظ الذي لا يدل إلا على معنى واحد ده إيه؟ نص ماشي كده؟ طب إن كده الكلمة بتحكمل أكثر من معنى عندنا معنيان للكلمة إلا إنه في معنى منهما أظهر من الآخر يبقى من سميع ظاهر أسد أول ما تسمع فيلمة أسد يجي في خلدك إيه؟ الحيوان المفترض طيب يبقى وهو برضو ممكن يحمل معنى اخر اللي هو ايه الرجل الشجاع لكن كونة الرجل الشجاع ده ابعد من كونه ايه في الحيوان المفترض يبقى لما بقول لك اسد الكلمة تحتمل معنيين الا انه يكون في الحيوان المفترض اظهر من الرجل ايه الشجاع يبقى الكلمة دي تحتمل اكثر من معنى معنى من هذين المعنائين اظهر من الاسر بنسميه ظاهر طيب لو قلت لا هو الاسد هنا معناه الرجل الشجاع يبقى انت كده تبتل معنى القريب اللي هو الظاهر الى معنى بعيد بيسميه العلماء مؤول طيب ان كانت الكلمة اللي قدامي دي بتحتاجه بتحمل اكثر من معنى في كل المعاني لها سواء زي كده القرء والمطلقات يتربصنا بأنفسينا ثلاثة كروء كلمة القرء إما أن يكون معناها الحيض أو أما أن يكون معناها لإيه الطب عشان أقول دي أو دي لا كلا المعنين إيه محتمز فده بيسمي العلماء مجمل فإن بين يبقى بيسمي إيه مبيين يبقى أنا عندي كم كده مصطلح نص وظاهر ومجمل ومبين ومؤول الترتيب ده هو ده ترتيب كوة الألفاظ في المعنى يعني أقوى هذه المصطلحات في المعنى لإيه بعد كده بعد كده بعد كده بعد كده المؤول وصل كده عشان كده ما همشي بالنفس التبتيب ده في الكتاب هاخد الاول النص ونكلم يوجد كتاب اللي على سبيل ثانية الاصطر وبعد كده الظاهر بعد كده هولي المؤول عشان هو ارضفه بالمؤول والمجمل والمبايت الكلام ده تفهم كده ده تمهيب عشان نفهم لايه الكلام يبقى لما اجن اسمع كلمة العلماء ايه وهذا نصهم في المسألة لا محيصة من القول به اسم كلمة نص دي لا يقصد بها الدليل لا يقصد بكلمة النص الدليل وإلا ففي كل مسألة دليل ذلك يقصد بكلمة نص يعني هي لغشة غير معنى واحد إن الدليل أنا جدته ده مليوش لغير ايه معنى واحد عشان كده لما تسمع ايه لا صلاة لمن لم يقرب بأم القرآن أولا النبي صلى الله عليه وسلم كان في صنع الأربعة صلى بالناس لصلاة الفجر فاختلجت عليه القراءة فبعد الصلاة قال لعلكم تقرؤون خلف امامكم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا الا بام القرآن يعني لا تقرؤوا الا بام القرآن فلما نجي نتكلم بقى هل قراءة الفاتح على المأمون ركن عزي ولا ليست بركن اللي يجول ليست بركن نقول له لا ده أنا معي نص في المفألة ده هنا النبي في صلاهات جهريه عشان ما تجيش تقول لي لا لا فانا لا ده انا معايا هنا هي الصلاه الايه صلاه الفاز فكلمه نص دي يعني انا بقول لك واحد ان انت تقرا الفاتحه في الصلاه الجهرية. ومن باب اولى في الصلاه الايه السرية. وصل كده ومش من باب اولى فقط لكن ايضا من باب دلاله الكلام لا صلاه لمن لم يقرا بام القران ولم يفرق ما بين صلاة مأموم أو صلاة إمام أو صلاة منفرد الكلام كده واضح واضح كده يبقى دلالة الألخاض على المعاني إما أن يكون نفسا أو ظاهرا أو مجملا أو مبينا أو مؤولا واضح طيب قال العلامة ابن العثمين رحمه الله الظاهر والمؤول تعريف الظاهر الظاهر لغة الواضح والبين واصطلاحا ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره يبقى في ايه؟ في احتمال لا معنى أخ كلمة الأسد ممكن يكون لها معنى تاني لهو راشد الشجاع معا ازاي؟ مثال قوله صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل فإن الظاهراء من المراز بالوضوء غتل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة معا كده شباب طيب ليه إحنا بنحمل الكلام على الظاهر عشان ده الأصل معا ازاي عشان أقولك لا اترك الأصل ده وروح للمعنى البعيد يبقى لابد له من إيه من دليل حتى أن الله عز وجل لم يأمر إلا بأن نأخذ بالظواهر كذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يأخذ بالظاهر ونبي صلى الله عليه وسلم قبل من المناسقين قولتهم لا إله إلا الله مع أن رب العالمين أخبر رسول رب العالمين بأن المناسقين يخبئون كيت وكيت وكيت من الأشياء التي تخرجهم عن دائرة الإيه؟ إلا أننا لا نحاكمهم إلا بالظاهر إذا كذلك هنا لا يصح أن ننتقل إلى المعنى البعيد إلا بدليل قال فخرج بقولنا ما دل بنفسه على معنى المجمل لأنه لا يدل على المعنى بنفسه المجمل ده عايز إيه عايز حد يبينه والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروق القرق عايزين حد يبين القرق ده يعني إيه فمحتاجين دليل من بره وقيموا الصلاة مش عايزينها ده نقيموا الصلاة إزاي أنصى لها إمتى ولا كم ركع عايزين دليل من برة وآتوا الزكاة عايزين دليل من برة ولله على الناس يحجوا البيت كيف نحج عايزين دليل من برة المجمل ده يتوقف فهم معناه على غيره عايزين قال وقرج بقولنا راجح المؤول لأنه يدل على معنى مرجوح لو القري نتوب يبقى احنا ممكن في بعض الاماكن هنقول نذهب الى المعنى البعيد ليه لدليل الدليل ده اسمه ايه القريمة وخرج بقولنا مع احتمال غيره النص الصريح كلمة النص معناها ايه عصام ايه نعم يبقى خرج بقولنا مع احتمال غيره النص الصريح لانه لا يحتمل الا معنى واحدة زي ايه يا محمد النص هم. مثال هم. تلك أخر فهم كاملة فاستخفرها عليهم فقط حد ممكن يجيوه إلا هم ستة معنى دا ما ينفعش نحيط عنه قال العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرقه عن ظاهره لأن هذه طريقة السلف ولأنه أحوط وأضرأ للذمة وأقوى في التعبد والانقياد إذا قال إيه؟ العمل بالظاهر ده واجب طيب ليه؟ لأنه طريقة السلف ما كانوا يذهبون إلى المعنى البعيد ويتركون المعنى الإيه؟ القريب كذلك أحوط وأضرأ للذمة لما يحاسب أمام المولى عز وجل المولى عز وجل لم يأمرنا الا بالأمور الا بايه بالامور الايه الظاهره لابد لها من أدلة واقوى في التعبد والانقياد قال تعريف المؤول يبقى احنا كده عرفنا الايه الظاهر الظاهر ده ايه ما دل بنفسي على معنى ما احتمال ما دل بنفسه على معنى ايه راجح ما احتمال ايه احتمال الغير ده اسمه ايه مرجوح ماشي كده اما المؤول لغة من الأول بسكون الفلاة وهو الرجوع و ما حمل لطبوهم على المعنى المرجوح ما حمل لطبوهم على المعنى لقيه على المعنى المرجوح طيب المعنى ده مش المعنى الذي كان عند الثلف معنى التأويل عند الثلف التأويل أصالدا له ثلاثة معانا معنيان عند الثلاث ومعنا عند المتاخرين من الاصوليين مع زي المعاني اللي كانت عند الثلاث اول هذه المعاني احنا قلنا معنيين المعنى الاول معنى التفسير تجد ان الطبري في تفسيره يقول ايه وتاويل قوله تعالى كيف كذا, كذا. تاويل معناها ايه وتفسير قوله تعالى كيف وكيف معايا هذا هو المقصود في قول النبي سبحانه م噎 لما دعا ابن عباس اللهم فقهوا في الدين معلمهم التأويل لا حتى دي شيء يعني لا هنا معنى وعلموا التأويل علموا التفسير عزاي ده المعنى الأول المعنى الثاني التأويل هو الوقوع هو الامتفال عزاي يعني ايه الكلام ده المعنى الثاني ده عند الثلاث معنى التأويل ده إذا كان في امر إن كانت لفظة التأويل وردت في صيغة طلب فمعناها أن تمتثل الأمر يعني إيه واقم الصلاة فقام رجل يصلي فأنت قلت إنه يتأول ما أمر به هو أمر بإيه بالصلاة إذا كلمة يتأول ما أمر به يعني إيه ينفذ يمتثن ما أمر به لذلك كانت عائشة رضي الله عنها كما في الصهر حين تقول ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول في رفوعه سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي ما نزل قوله تعالى فإذا إذا جاء نصر الله والفتر قالت يتأول القرآن هي الصورة فيها إيه إذا جاء نصر الله والفتر ورأيت الناس تدخلون في ديننا أقواجا فإذا أمر هنا إيه بتنزيه المcing العز وجل وتسبيحه فيتقل يتأول القرآن يعني يعمل بما أمر به في القرآن دي كلمة ايه يتأول يعني هم نقول حسب المعنى الثاني لعند الثلاث هي الحقيقة التي يقول إليها الكلام هي الحقيقة التي يقول إليها الكلام وكلمة الحقيقة دي التي يقول إليها الكلام انوردك كلمة التأويل في صيغة صلب إذا معنى إيه الامتثال والتنفيذ وإن وردت في صيغة الخبر إذا معناه الوقوة يعني المولى عز وجل هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت الرسل ربنا بالحق طيب هل ينظرون إلى تأويله المولى عز وجل يخبر عنهم فهو يقول هل ينظرون إلا أن يقع ما وعدوا عليه يوم يأتي تأويله يعني يوم أن يقع ما قد أخبر به يقوله هل أنا منشوف عباو ايه آخر الآية يبقى كلمة التأويل هنا وردت في صيغة الايه الخبر يبقى معناها ايه الوقوع اعزاي ما اقبر به يحدث وصل يبقى احنا بيقول كده التأويل ده له ثلاثة معانا معنيان عند الثلف المعنى الاول التفسير المعنى الثاني الحقيقة التي يقول وليها الكلام الجزئية دي المعنى الثاني ده ان ورد في صيغة الطلب يبقى معنى الايه الامتثال والتنفيذ وان ورد في صيغة دي الخبر يبقى معنى ايش معنى الوقوع ماشي كده أتى الصليون وقالوا التأويل عندنا هو معناه ما دل او ما حمل لقضه على معنى مرجوح لإيه لدليل وإلا لو كان لغير دليل بدكم إيه تحريف كما قال الشيخ الإسلام هم يسمونه تأويلا ليخضع المات لكننا في الحقيقة لو دققنا النظر لوجدنا لو ان معناه هو التحريف إذا أتى المبتدع ويقول الرحمن على العرش استوى لا هو الرحمن على عرشي التوله يقول لك وتاويل قوله تعالى هو كده يقضى عنات لانه لو قال وتحريف قوله تعالى لن يتقبل احد هذا الكلام مع ازاي فإذا كان لغير دليل يبقى ده اسمه ايه تحريف وبعض الالم قد ترى في كتبه ويفتق في الاصول قال ايه هو لعبا هو لعب كان غير دليل لكن رحضة رح احنا قلنا ان التأويل ده معنى ما حمل لفظوه على معنى ايش مرجوع مش كده نيجي ده ننظر اليه اولا ان كان لدليل واضح يدل على ما يطرمي اليه هو صحيح كقولك في قوله تعالى والأهل هنا تقول يبعد ان يراد المعنى الظاهر كيف اذهب واسأل جدران القرية معايا لكن ما يدل عليه الدليل هو ان الجدران لا تنطق فلا يصح ان اسألها ان المعنى المقصود واسأل اهل القرية ايب انا كده ذهبت الى معنى بعيد ليه عندي دليل صح وان كان بعض اهل العلم قال في هذه الاية ليس هذا المقصود انما المقصود من قولي تعالى واسأل القرية انه يقول اسأل ما في استنطق الجدران والستنطق كل ما في القرية لكن بنقول برضو المعنى الاول اقرب انه يقصد واسأل ايه اهل القرية لان الجدران لا تنطق واضح كده يبقى ان كان معي دليل عشان اروح للقول البعيد ده او المعنى البعيد يبقى ده يصح صح؟ طيب الامر الثاني إن كان عندي دليل لكنه لا يدل على ما أغني عليه فهذا يسمى إيه خطأ في الاجتهاد كمن يقول مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في صنة الميزي أيوم امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل, فنكاحها باطل فهو يقول إيه المرأة هنا معناها البك الصغيرة أي امرأة النبي صلى الله عليه وسلم يقصد المرأة الصغيرة التي لم تبلغ لو أنكحت نفسها تزوجت بغير ولي فنكحها أباطل فاحنا بنقول صلى منين ان انت اختصرت سلمة المرأة على الصغيرة دون البالغة البكر او البالغة غير البكر الثيب فمعندوش دليل هنا لكن هو عنده اجتهاد لكنه اخطى في في الاجتهاد القسم الثالث ده ان يذهب الى المعنى البعيد عايز ازاي او الى معنى انخلاف الظاهر دون دليل يدل على ذلك فهذا لعب او تحريف كقول الشيعة مثلا في قول المولى عز وجل ان الله يامركم ان تسبحوا بضره هي عائشه فبنقول منين ما هذا الا لعب وتحريف للكلام عن مواضعه دبت يدا هذا التثنيه هذه تثنيه لأبي بدر وعمر من اين معايا يبقى هذا تحريف تحريف للكلام عن موضعه واضح يبقى انا اعد كم قسم 3 القسم الاول ك واسال القريه قسم ثاني بغير الواقده دليل والنبي دليل ظنه المجتهد دليلا دليل ك... يا ابونا مش هي دليل ده اول كيف فهمت في ان المراه كبيره اي بنت الصغير اي نعم طيب معنى مختلف او القسم الثالث إيه معنى إيه إستوى واضح كده قال الشيخ رحمه الله المؤول لغة من الأول وهو الرجوع والصلاح والصلاحا ما حمل لفظوه على المعنى المرجوح فخرز بقولنا على المعنى المرجوح النص والإيه لأن النص ده إيه ومعنى واحد والظاهر ده إيه مدل على معنى بنفسه مدل على معنى راجح بنفسه قال أما النص فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحدة وأما الظاهر فلأنه محمول على المعنى الراجح والتأويل كثمان صحيح مقبول وفاتد مرضود فالصحيح ما دل عليه دليل صحيح كتأويل قوله تعالى واسأل القرية إلى معنى واسأل أهل القرية لأن القرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال إليها والفاسد ما ليس عليه دليل صحيح كتأويل المعطلة لقوله تعالى الرحمن على العرش استوى إلى معنى استولى والصواب أن معناه العلو والاستقرار من غير تكييف ولا تمثيل ورحشات قال. قال المجمل والمبين يبا احنا كده عرفنا النص عرفنا الظاهر اللي بعده في القوة ده ايه المجمل قال المجمل لغة المبهم والمجموع والصلاحا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره اما في تعيينه او بيان صفته او مقداره يبقى احنا بنقول ده اخوان المجمل ده ايه يعجز بنفسه عن الوصول الى المعنى المراض لو تنكني جنب قول الله تعالى ورخيم الطلاق ازاي يطلق مش هوس قل حاجة فهو عاجز عن ان يصل الى المعنى بنفسه لابد من حاجة ايه تبينه وات الزكاة طب اطلع ايه طب اطلع كام طب اطلع من ايه تتبادل مين معي فانا محتاج الى نص اخر ليدين هذا معايزاي عشان كده قال ما يتوقف فهم المراضي منه على غيره اما في تعيينه كقوله تعالى وات الزكاة تعيين اطلع من اني اصناك هل لو انا معي اخد رواب وأطلع عليها ذكاة طب عندي برتقال طيب عندي تجارة بتجر في الجبن بتجر. مع ازاي؟ يبقى وأطلع بايه؟ مع ازاي؟ قال أو بيان صفته وأقيم الصلاة أصلي ازاي؟ وأقيم الصلاة أصلي ركعتين ثلاثة طب لو أصلي ركعتين ثلاثة أصلي ركعة ازاي؟ قال أو مقداره إما في تعيينه قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ فإن القرأة لفظ مشترك بين الحيض والطهري فيحتاج في تعيين أحدهما فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمرأة إذا رأت الدم الذي يسبه دم الحيض لتجلس أقراءها يبقى ثم الحيض هنا بايه عشان كده بنقول والاقرب في معنى القرد هو الايه هو الحيض لورود دليل اخر ثم النبي فيه الحيض بالقرد او بالقرض فيكون هذا الدليل هو الذي عين معنا من المعنى وصلت قال ومثال ما يحتاج الى غيره في بيان صفته قوله تعالى واقيم الصلاة فان كيفيته إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره قوله تعالى وآت الزكاة فإن مقدار الزكاة الوازبة مجهول يحتاج إلى بيانه كلام ده صعب يخلنا أصاب واضح كلام واضح كلام طيب ايبا ده المجمع وانا عايزين نفهم معناه عن طريق ايه غيره ييجي بقى المبين يكشف الكلام ده كله المبين ده معنى ايه لغة المظهر والموضح اسطلاحا ما يفهم المراد منه اما باصل الوضع او بعد التبييد يبقى عشان بوله كيد هذا مبين يعني ايه مبين؟ يعني هو واضحه اما ان يكون واضحا باصل وضعه او بعدما بينا يعني ايه باصل وضعه يعني زي نقولك كده الغضب هذا انسان غاضب فانت تقول له يعني غضب يقول لك الله احمرار في الوجه وانتفاخ في الاوداج وانتفاش في الوجه وغليان في دم القلب قاله بس ده ده آثار الغضب الواحد لما بيغضب بيحصل له لكن معنى الغضب ايه فيقول هو, هو كده يبقى بنقول له هذه الكلمة يعلم معناها باصل وضعها لا تحتاج الى اصلا ايه تبين هي اول ما تنطعها تعرفها السماء زرقاء مثل لونها وبعدين لونها ده يعني برضه السماء دي الحاجة اللي فوق يعني اقول لك يعني ايه السمة فتقول لي السمة المحبة هي ميل الانسان الى غيره ده ده اطر المحبة ان يميل الى غيره فيه كلمات يعلم معناها باصل وضعها يعني ايه اصل وضعها يعني اول ما تنطق بها يفهم معناها كالعدل والظلم والغضب والمحبة والسماء والأرض والجبال يبقى كله مبينة بأصل وضعها قال أو بعد التبين طيب نقرأ كلام الشيخ يقول مثال ما يفهم المراد منه إن بأصل الوضع مثال ما يفهم المراد منه بأصل الوضع لفظ ثماء أرض جبل عدل ظلم صدق هذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع ولا تحتاج إلى غيرها في بيان معناه ومثال ما يفهم المراد منه بعد التديين قوله تعالى وأقيم الصلاة وآت الزكاة فإن الإقامة والإيتاء كل منهما مجمل لكن الشارع بينهما فصار لفظهما بينا بعد الإيث ما معنى كلمة المبين؟ الشارع او الدليل عزيزي يبقى لما أقول مثلا إيه وقيموا الصلاة هذه بيانها النبي صلى الله لما صلى على منبر يبقى الدليل ده إسمه إيه المبين وإن كنت أقصد يعني الشخص المبين يبقى ذا إما رب العالمين بيانه في نص آخر وإما النبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا إيه إيه وإيه المولى عز وجل وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين إنسان ما تشعرق أصلا ما هو مش عارف انت مش عارف ما يوم الدين ده فتحتاج إلى تبيين فالله عز يبين إيه, ايه يوم الدين ده يوم اللي هتملكه نفسه من نفس شيء عزيزي وهكذا القارعة وما القارعة مش أيه. ايه القارعة دي فيه يقول لك بقى ايه الصف عزيزي وهكذا وما أدراك ما الحطن ايه ف... ودي فائدة من حواش الكلام ان كل آية المولى عز وجل قال فيها وما أدراك فقد بينها وَأَمَّا مَا قَالَ فِيهِ وَمَا يُدْرِيكَ فَلَمْ يُبَيِّنَهِ إذا قال المولى عز وجل القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة اعرف أن الله سيبين ما هي القارعة لكن لو قال وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة إذا آدم قال وما يدريك فلن تدري عزيزي وعلى ذلك فإن أنزلناه في ليلة القطر وما أدراك ما ليلة القطر يبقى هيدا أقول لك لاية القدر دي ايه أدام ألوما أدام ألوما طيب يبقى احنا بنقول ايه المبين اما الشارع او الايه او الدليل المبين اللي هو ضد الايه المجمل ماشي كده قال العمل بالمجمل يجب على المكلفي عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه يبقى انا كده حتى لو ورد علي لصف المجمل انا مش عارف معناه لكن لابد ان انا اعتقد ايه ان انا لو عرقته نفذته بديه عقيدة انت احنا مثلا في صفات المولى عز وجل نكيفه الايش نفوض نك... نفوض الايش نفوض الكيفية صح؟ يعني مثلا ايه وهو التميوة البصير احنا عارفين معنى الايه بحنا لا نفوّب المعنى لكن نفوض ايه? لكن ما عطفوّيضنا ليه كيفية الا اننا نعتقد أن لله كيفية يسمع بها هذا اعتقادنا مع ظاي? مش معنى نحن بانفوّب الكيفية اننا حتى لا نعتقد أنه كيفية لا نحن بان يعتقد لها كيفية لكننا لا نجهل كنهاها نجهل وصفها نجهل كيفيتها وابحك كذلك هنا المجمل هذا احنا مش عارفين معناه لكن يبقى في اعتقادنا لو علمنا معناه لقمنا بتأديته واضح قال والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لأمته جميع شريعته أصولها وفروعها حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها ولم يطرق البيان عند الحاجة إليه أبدا وهذه قاعدة يسمي العلماء لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ودائما ما تجد كثيرا من القطهاء يستعملونها في حكم الأمور في المثال الفقية يقول ولو كان المعنى ما تقول لبيانه النبي صلى الله عليه وسلم لأن تاخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة ذكرها كثير من أهل العلم على أنها محل إجماع بينهم حتى قال ابن قدامى رحمه الله ولا خلافة في أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ولا خلافة في أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة معايا لكن ممكن يؤخر لحكمة كما كان مع من مع المصير في صلاته الآن واجب على النبي أن يبين له كيف يصلي عزيزي لكنه لم يبين له من أول واهلة حتى يدفعه إلى قولاته التي قالها والذي بعثك بالحق لا أحصن غير هذا فعلمني هنا تجد أن كل جارحة من جارحك إنما هي منصطة لأن تعلم ما سيقوله النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما لو كان علمه في أول الأمر واضح؟ يبقى تأخيره البيان هذا لا يجوز إلا إذا كان ليه لحكمة معايز زي؟ طيب دي الجملة دي مفهومة دليلها مفهوم عشان ما جيش تضطر قاعدة وإنت مش في ديك الدليل معايز زي؟, زي كده دائما قد تسمع من كثير سلم الإخوة يعني وقالك إيه إذا وجد الاحتماله بطل الاستدلاله كل ما تقالك إذا وجد الاحتماله بطل الاستدلاله ادري ايه على القاعدة دي يبقى دواجة ان فانا كثيرا ما تسمعوها من كثير من الاخر تعرف لو احنا طبقنا القاعدة دي كما يعني يريد ان يطبقها هنأتي على كل دليل ومش نستدل به لا ودول من لم يبكر اسم الله مع ازاي وده برضو محتمل مع ازاي ممكن ان نخلص هنا انا لكن الدليل ده محتمل يبقى يطل السدل به كل دليل في النقاط ممكن برضي بقى فيه بعض الشد والجذب كده لكن يبقى فيه احتمال يبيطل استدلال به انت معاه ازاي؟ فيبقى ده واجب تجيبوا الدليل على القاعدة دي وامتى نعملها؟ يعني العماء الذين قالوا باذا وجد الاحتمال وبطل الاستدلال امتى ننفذه؟ هل هما قالوها كده على سبيل اطلاق في اي مسألة كده تنفذها؟ عزاي؟ فيشاجم الكلام انك قبل ان تذكر القاعدة لا بد لك أن تعرف دليل القاعدة حتى تذكرها وإلا من ممكن بسهولة شديدة مين اللي قال له دي إذا العلماء إذا لينها مش عايرت خلص لما تعرفه بأكل معه زي فهنا لا يجوز بأخير البيانة عن وقت الحاجة في حق النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الموكل إليه تبين هذا الأمر كما قال الله عز وجل ثم إنا علينا بيانة فالله عز وجل إما أن يبين في كتابه وقد يكون ما في كتابه يحتاج إلى تبيين فيجب على النبي أن يبين معا كده؟ كلام واضح محمد؟ كلام كده واضح؟ ده يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب هل يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب؟ نعم يا جود ما صارت بين المسألتين المسألة الثانية تاخير البيان عن وقت الخفاض المولى عبدالجل يقول فاتبع قرآنه ثم إنا علينا بيانه يبقى مش من أول الخفاض بيان المعنى معانا شاوه بل ايه شواء نعم نعم بعد ربع ساعة يبقى هنا ايه تاخير البيانة عن وقت الايه الخطاب يبقى المولى عز وجل يقول فاتبع قرآنه ثم إنا علينا بيانه ثم للتراخي فدلت على تراخي البيانة عن وقت الخطاب عزيزي. مش شرط ان اول ما الشيء يذكر يأتي ايه بيان لكن بقى لما احتاجه لابد ان يكون ايه بس كده ثاني وقت الخطاب وقت تكلمي بايه بايه هذه المسائل لكن بقى وقت احتياجي لدي المسائل لابد ان تبيت ده الفرق ما بين وقت الحاجة ووقت الخطاب ويقول وكذلك فإن كثيرا من النصوص العامة ورد تخصيصها بعدها فيما فقد السماء العشر مع كده طيب ما هو يا مش على اطلاقه جه بعد كده النبي صحيح ما لإيه يبقى دين فيما فقد السماء العشر بعدها ولا أه وهذا الكلام الذي ذكره بعد ذلك خصص لإيه الكلام اللاحق ولا أه وصلت لكن الشيء يعني ما يعنينا هنا هو إيه؟ قاعدة لا يجوز بأخير البيان عن وقت الحاجة وهذه قد عرفناها <تصفيق> هذا لفظ مجمل ورد بيانه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف قآة الزكاة لفظ مجمل ورد بيانه في والسنة في الكتاب والصنة الكتاب ورد فيه انما الصدقات لمن يبقى اصناف الزكاء او الاصناف التي تخرج لها الزكاء ورد فيه كتاب نوال عز وجل. قال وبيانه صلى الله عليه وسلم يبقى يبدأ يكلم على طرق بيانه يبدأ يكلم كيف كان النبي يبين للصحابة ما هو مجمل في الكتاب أو السنة قال وبيانه صلى الله عليه وسلم إما أن يكون بالقول أو بالفعل أو بالقول والفعل بيانه بالقول إخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرها كما في قوله صلى الله عليه وسلم في مساقط السماء العشر بيانا لمجمل قوله تعالى وآة الزكاة ومثال بيانه بالفعل قيامه بفعل المناسك امام الصحابة تبيانا لقوله تعالى والله على الناس حج البيت من استطاع الي سبيل وقال لتأخذوا عني مناسككم ثم بيانه بالقول والفات كما في الصلاة بيانا لقوله تعالى وقيموا الصلاة بيانها بقوله لما قال للمسي في الصلاة انه لا تتم صلاة لأحدكم حتى يتوضأ ثم يتقبل القبلة فيكبر إبا دا بيانا بالإيش بالقول أما بيانا بالفعل لما صلى على المنبري وكان إذا ركع وكان إذا فزب نزل القهطرة ثم بعد الصلاة قال إنما فعلت ذلك لتأتموا به ولتعلموا صلاتي إبا هنا بيّن الصلاة بالإيش بالفعل إبا النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يبين الشيء إما بقوله فقط وإما بفعله فقط وإما بقوله و فعله. هذه المصطلحات الخلق النص والظاهر والمجمل والمبين والإيم والمواو النص واللي أكثر بشيء <تصفيق> مثاله طيب ما حكمه العمل بي. أو نصوب العمل به <تصفيق> إلا نحليكم معايز النص إن معناه ما لا يحتمل إلى معنى واحدة أو ما يفيد معناه بنفسه كقوله تعالى تلك عشرة كاملة حكمه وجوبه العمل به إلا ان ورد نفسه يبقى ممكن ما عملش به إلا إذا ورد لإيه عليه النص كانت الاول عصبه كامله وبعد كده اتغيروا نفترض مثلا عاي زي وكما سئلتك معنى ده ده يقلل الناس طيب افجار معناه ما حمل الله على معنا ايه راجحا كقوله والله مثلا توضؤهم من من ماء النار توضؤهم اللي قام لكن الاقرب موضوع حكم الظاهري وجوب العمل المجمل ما يتوقف فهم المراض منه اما في تعينه او بيان صفته او مقداره ماشي كده كامثال ايه نعم وات الزكاة طيب هذا المجمل بعده معناه مثال اصل الوضع و طيب الثاني أو بعد, او بعد تعينه طيب كيف كان نبي صلى الله عليه وسلم يبين للصحابة المعاني المجملة بالقول كما في عنصبة الزكاة والفعب كما في الحج والقول والفعب في الصلاة إن الصالحة الخامس المؤوث معناه لنحن المسجد على المعنى مرجوع لنعم الحمل اللفظوه على المعنى المرجوع طيب احنا ورنا المؤول هذا ان كان بدليل فهو معنا ايه صحيح. صحيح وان كان بغير دليل فان كان بدليل ظنه الصارف دليلا فهو اجتهاد اخطأ فيه صحيح كده يبقى احنا خرجنا في الناية بالتأويل فاسد وبتأويل ايه صحيح والتويل الفاسد ده اما ان يتم بقى خطب الاشهاد او تحريف او ايه او لا عرض وصل كده رجل... تمام <تصفيق> اذا كان اذا كان النص قابلا للنسخ فانا بعده اولى منه عايز جاي ممكن انا المولى عز وجل ياتي بلفظ مجمل لا يعلم معناه ثم بينا وبعد بيانه طبك العمل به أصلاك ليه لورود خطاب آخر بأمر آخر ينفي الأمر السابق وهذا ما سيصبح في الناس هذا الله تعالى أعلم. <تصفيق>